تصريا على م و ق ع نداء ا ل إ س ل ا ا م بسم ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م أمر أتى ا ل ل ه فلا ت ت س ع ج ل و ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ا م ا ي ش ر ك و ن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 وتحمل أ ف ق ا ل ك م إ ل ى بلد لم تكونوا بالغيه إ ل ا بشق ا ل أ ن ف س إ ن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون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 والنجوم مسخرات ب أ م ر ه إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وما ذ ر أ لكم في ا ل أ ر ض مختلفا الوانه إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يذكرون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 موسوعه ن ا ل ي م ا ل س ق ف م ن فوقهم و أ ت ا ه م ا ا ل ع ذ ب من, من ح ي ث ل ا ي ش ع ر و ن ث م يوم ا ل ق ي ا م يخزيهم ة ي و ق و ل أين ش ر ك ا م ي الذين كنتون أ ن ت م ت ش ق و ن ف ي ه م ق ا ل ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ل ع ل ل م إن ا خ ز ي ا للعلوم ي و و م ا س و ء ى الكافرين الذين ت ت ف ا ه ا ل ا ظالمي أ ن ف س ه م ف أ ل ق و ا ا ل ل س م ما كنا نعمل كنا من م ل س و ع ه النابلسي للعلوم خ ا ل د ي ي ن ف ه ا ف ل ب س م ث ل ا ل م ت ك ب ر ي ن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 الذين ت ت و ع ه م ا ل م ل ا ئ ك ة ي ب ي ي ن ق و ل و ن س ل ل ا م ع ي ك م د خ للعلوم ا ج ن كنتم ة بما ت م ن هل ينظرون ا ل م ل ا ئ ك ربك ك ة أو يأتي أمر ذ ل ك فعل ا ل م ي ه موسوعه ا م ا ل و ن ا ب ه م س ي ئ ا ت ما ع م ل و ا وحاق ب ه م م ا ك ا ن و ا به ي س ت ه ز ئ و ن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 ف س ي ر ان في ف الأرض ا ا كان كيف المكذبين عاقبة إن تحرص على هداهم ف إ ن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين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 ولاجر ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أ ر س ل ن ا من قبلك إ ل ا رجالا نوحي اليهم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 فان ربكم لرءوف رحيم اولم يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد م ا ا في ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض م ن د ا ب ة و ا ل م ل ا ئ ك ة و ه م ل ا يستكبرون ي خ ا ف فوقهم ف و و ن من ربهم ي ع ل و ن م ا ي م ر و ن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 ن ع م ة فمن الله ثم إ ذ ا مسكم الضر ف إ ل ي ه ت ج ا و ن ثم إ ذ ا كشف الضر عنكم إ ذ ا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا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 موسوعه ا ل م ن ا ت ف ا س ل ك س ب ل ربك ذ ل ل ا يخرج من ب ط و ن ه ا ش ر ا ب م خ ت ل ف أ ل و ا ن ه ف ي ه شفاء للناس إن ان في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض ل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل ض ب ع ك م على ب ع ض في ا ل ر ز ق ف م ا ا ل ذ ي ن ف ض ل و برد رزقهم ع ل ى م ا م ل ك ت أ ي م ا ن ه فهم فيه م س و ا ء أ ف ب ن ع م الله ي ج ح د و و ن ا ل ل ه جعل لكم م ن ن أ ف س ك م أ ز و ع ه ا ل ن أ ز و ا ج ك م ب ن ي ن و ح ف د ل و ر ز ق ك م من ا ل ط ي ا ت أ ف ب ا ل ب ا ط ي ؤ م ن ن وبنعمة و هم الله ي ك ف ر و ن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 وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات أ بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 وجعل لكم السمع والابصار وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله إن ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود ا ل أ ن ع ا م بيوتا تستخفونها يوم ض ع ن ك م ويوم إ ق ا م ت ك م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 وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم ب أ س ك م كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ف إ ن تولوا ف إ ن م ا عليك البلاغ المبين يعرفون ينتهي نعمة الله ثم الله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 وألقوا و إلى الله ي م ئ ذ ا ل س ل م و ض ل ع ن ه م م النابلسي ك و يفترون للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ه اسماء الله ا ي ف س د و ن ويوم نبعث في نبعث كل أم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 ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيين فلنحيينه حياه طيبه ة و ل ن ج ز ي ولكن اجرهم بحسن ما كانوا يعملون ف إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن ف ا س ت ع ب د ا ل ل ه م ن ا ل شيطان ا ل ر ج ي م إ ن ه ل ي س ل ه س ل ف ا ن على الذين آ م ن و ا و على ر ب ه م يتوكلون ن إ انما َ س ُ ل ْ ق َ ا ن ه ُ على ََ الذين ََِّ يتولونه َََََُ والذين َََِّ هم ُ به ِِ مشركون َُُِْ و َ إ ِ ذ َ ا بدلنا َََْ آ ي َ ة ً مكان َََ آ ي َ ة ٍ والله ََُّ أ َ ع ْ ل َ م ُ بما َِ ينزل َُُِّ قالوا َُ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ ن ت َ مفتر َُْ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 يوم ت أ ت ي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا ق ر ي ة كانت آ م ن ة مطمئنه ي أ ت ي ه ا رزقها وغدا ي أ ت ي ه ا رزقها وغدا من كل مكان فكفرت ب أ ن ع م الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول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 و موسوعه ا ه النابلسي ف ف للعلوم الاسلاميه ت لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا ر ل ت ف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 ك ا موسوعه ا ن النابلسي م للعلوم ا ل ا ب من بعد ذ ل ك و و أ ص ل ح ا إن ربك م ي ه بعدها موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ن ن ا س م ا ه ه و د ا ه إ ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م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 ب ا ش ر ي ه ي ا ل ه ن ى شركه ب و دعويه ل م بمن ل وهو غير ربحيه ا ل م ه ت ن و إ ذات ق ب مضمون فعاقبوا ث ل ما ق ب به ت م و ل ئ ص اجتماعي لهو ل ل خير ص ب ن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 www.islam-col.com a